نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولن قدروا ودوه عن ضيفه ولن قدروا ودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر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 إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من الدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر